سن و جمیل و جمیل و النبي و جمیل قمرون قمر يا النبي قمرون وكف المصطفى كالورد نادي اللهم الله وعطرها يا بط اذا مست ايادي اللهم الله وكف المصطفى كالورد نادي اللهم الله وعطرها يا بط اذا مست ايادي اللهم الله وعمن ناولوها كل العباد وعمن كل العباد وعمنا كل العباد حبيب الله يا خير البارا Allah Allah تناول الشمس منه والبودرة Allah Allah المصطفى يهديك كنور Allah Allah الشمس منه والبودرة Allah ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه قمر قمر قمر قمر سدن النبي قمر وجميل وجميل وجميل سدن النبي واجمل من كلام ترقت عين الله اللهم وأكمل من كلام تلد النساء الله اللهم واجمل من كلام ترقت عين الله اللهم وأكمل من كلام تلد النساء الله اللهم خلقك مبرئا من كل عيب خلقت بر من كل عيب تبارك من ربنا في ما يشاون قمارون قمارون قمارون النبي قمرون